ولما لَا تمہیں گھوم تو مری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 الله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجلوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 اخلباسات لا طين نظيده رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج كذبت قبل ان نوح واصحاب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 ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن 119. كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 110. وقال قريه هذا لدي عتيد 111. ألقيا في جهنم كل كفار عليم